نرفع الظلام عن فاطمه السيدة الامامه ومودي نرفع الظلام عن فاطمه السيدة الامامه ومودي نرفع الظلام عن فاطمه السيدة الامامه لبيكي يا زهره لبيكي يا زهره لبيكي يا زهره نبيك يا, يا زمان <تصفيق> يا, يا شيعة الزهراء الزكية نمي الحسن نصبع عزيه كل يوم خلنا نحل قضيه ونغير <تصفيق> جو خنحي القضية ونغيط دوم الناصبية وليوصف اش يعجز كلامه عن فاطمة سر الامامه وليوصف اش يعجز كلامه عن فاطمة سر الامامه ومولي نرفع الظلامه عن فاطمة سر الامامه قوم <أمور> لنرفع الظلام عن فاطمه سوي الامامه لبيك يا زهره خلني ينصوب الحضرة بقلبنا وسميك على الخطر رسمنا كافي يليجئ مليمنة والكون لجلك ما رحمنا خلني ينصوب الحضرة بقلبنا وسميك على الخطر رسمنا كافي يليجئ مليمنة والكون لجلك ما رحمنا هلات مدام حليتامه عن فاطمه سر الامام هلات مدام حليتامه عن فاطمه سر الامام ومول لنرفع الظلامه عن فاطمه سر الامام ومول لنرفع الظلامه عن فاطمه سر الامام لبيك يا زهره لبيك يا زهره لبيك يا زهره لبيك يا زهره واجب علي ان اشيعك اليوم وانزيح عنك كل الهموم جهرم نهارا تشهد القوم نرغم انه في الحقد والشام واجيب علي أنا شيعيك اليوم ونزيح عنك كل الهموم جهراً نهاراً تشهد القوم نرغم بنوف الحق والشوف والكون مدهول ونظامه عن فاطمة سر الإمام والكون مدهول ونظامه عن فاطمة سر الإمام والكون مدهول ونرفع عن فاطمة سر الإمام قوموا لنرفع الضلام عن فاطمة سر الإمام لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا طه وعلي والحسن وحسين يا مقابرك اللي يا له كل الموالي طه وعلي والحسن وحسين يا مقابرك اللي يا له حزنين كل الموالي روحي اعتنت مثل الحمام عالفاطمه سر الايمان روحي اعتنت مثل الحمام عالفاطمه سر الايمان قوم لنرفع الظلام عالفاطمه سر الايمان قوم لنرفع الظلام عالفاطمه سر الايمان بيك يا زهره بيك يا زهره بيك يا زهره بيك يا زهره المهدي باشر يطلب الثار ظل عيش يجبرا يمي لطهار من يحق العادوش بالنار وشلون لما انهت كو الدار المهدي باشر يطلب الثار ظلعيتي جبرا يموي لظهار لني يحرق العادوج بالنار وشلول لما نهتك والدار وانتي الحكم يوم القيامة عن فاطمة سر الإمامة وانتي الحكم يوم القيامة عن فاطمة سر الإمامة بقلم الشعر الحسيني عاقيل النصر الله ادا ارادود الحسيني امير السعداوي لبيك يا زهره لبيك